أحسب الناس أن يتركون أن يقولوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جاهد فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فإذا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كعذاب اللَّهِ ولئن جَاءَ نصر من ربك ليقولن إِنَّا كنا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صدور الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَا وليعلم أن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شاعر انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم فلبث فيهم ألف سنةٍ إلا خمسين عامًا، فأخذَهم الطوفان وهم ظالمون فأنجَينا هو السفينة، وجعلناها آيةً للعالمين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 والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمه واولئك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه الا قالوا اقتلوه او حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم, ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمنا له نوطو قال انى مهاجر الى ربي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 قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين ولما أنجا وَسُرُرُنَا لُطْفًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إنا مُنْزِلُونَ عَلَى أهلها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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة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 حقيقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين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 خلق السماوات والأرض، وسخر الشمس والقمر،, وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فإن يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عنيم.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 ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو يروا أننا جعلنا حرما آمنا أو